الرحمن الرحيم يقول راجل عفو عبد الله الكوهجي بعد بسم الله حمدا لمن صرف نحو الدين قلوبنا بواضح التبين مصليا على الرسول الهادي وآله وصحبه الزهادي فجل من ليس له مضارع في أمره الماض ولا منازع هذا ولما كان خير مختصر متن البنى نظمته مثل الدرر والقصد أن يسهل حفظه على قارئه من كل مرة من العلا فها أنا أشرع في مقصودي بعون رب الملك معبودي فصل في عدد أبواب التصريف وبيان الثلاثي المجرد منها أبواب تصريفهم بلا ترى في خمسة بعد ثلاثين ترى فللثلاثي لدى التجرد سته أبواب بلا تردد لأن عين الماضي حيث من فتح فضمه من المضارع التضح وهكذا قد جاء فيه الكسر وفتحه ففهم اتاك النصر وثالث الابواب مما قد غبر في عينه او لامه الحلق استقر حروفه همز وهاء حاء عين وغين وكذاك الخاء وما اتى مخالفا لما علم فذلك الذي شذوذه رسم مثل ابا يأبا واما ركن يركن فهو ليس مما زكنا وحيثما كسرت عين الاول فالفتح والكسر بثاني ينجلي وإن ضممته فضم الثاني وامنع سواه فافهما بياني وخامس الأبواب لازم وما سواه بالعكس لديهم علما فصل في المزيد على الثلاثي المجرد واثنان بعد العشر للمزيد على الثلاثي بلا مزيد والبعض قال أربع مع عشري وليس ما قال صحيحا فدري وهو على ثلاثة أنواع فأول منها هو الرباع أبوابه ثلاثة فلتعل ما أفعل فعل وزد عليهما فعل ثم أول الثلاثة بناؤه يجيء للتعديه والثاني للتكثير وهو وقع في الفعل نحو طوف ابن من سعى كذاك في الفاعل والمفعول كغلق الأبواب يا سؤول وللمشاركة بين اثنين أو لواحد بناء ثالث حكوا وثاني لنواع خماسي وذا خمسة أبواب له لدى وقد أتى جميعها هاف فعل وافتعل وافتعلا وهو نظير احتملا وهكذا فعل وزد فعلا مثل تكلما كذا تفاعلا أما بين الأول معه الثاني فلالمطاعت باستقان، وثالث الأبواب للمبالغة، فلازم كحمر وجه النابغة، وقيل للألوان والعيوب كحمر وعور أخ المحبوب، ورابع الأبواب للتكلف نحو تعلمت وكنت مقتفي، والمشاركة بين اثنين أو أكثر خامس، فهذا ما روى. وثالث الأنواع بالحساب يحصر في أربعة أبوابه أولها استفعل ثم فعوا على وبعد ذين قد أتان ولا وزد عليها فعال ذلا ميني ثم بنا الأول دون ميني جاء متعديا وغيره نم إلى المبالغة قل في اللازمي لكنها أكثر في الأخير من غيره خذ واضح التحرير فصل في الرباعي المجرد وملحقاته وبيان أبنيتها مجرد الرباع باب واحد مثاله دحرج وهو عامد وذا البناء متعديا أتى ولازما أنضى لديهم ثبتا وألحقا ستة أبواب بذا فوعل فيع لا خذ كذاك فعل لا يليه فعل لا ومثل ذي فعلا كسلق في الملا ثم بناء الثاني التعديه وهكذا الثالث بالسويه وخامس الابواب يا صديقي وسادس كذا على التحقيق ومعنى للحق اتحاد المصدرين من ملحق وما به بغير مين فصل في المزيد على الرباعي وملحقات بعضه وبيان ابنيتها ثم الرباعي الذي تجرد مزيده نوعان فافهم أبدا فأول النوعين جاء وانحصر في واحد نحو تدحرج الحجر والثاني بابان فاما الأول كقول كحرنجم تلك الابل ومثلا للثان بقشعر جلد أبي العباس فاستمر أما بناء أول النوعين مع بناء أول الببين فعنهم قد جاء للمطاوعة بلا تخالف ولا منازعة وللمبالغة أي في اللازم جاء الببين قدما من ثم تدحرجا فما ألحق به خمسة أبواب هديت فانتبه فاول الابواب جا تفعل لا ثم تفوع لا كذا تفيع ورابع الابواب قل تفع ثم تفع لا خامسا قد انجلا بناء ذي الخمسة لازم وما قد ألحقوا بحرنجم نانهما إفعن لفعا لا وما تأخرا بناؤه يلزم عند الكبرى وللمبالغة جاء الأول في لازم الأفعال فافهم يا فلو فصل في الأقسام الثمانية والسبعة ثم جميع ما من الأفعال قد مر لا يخرج عن أحوالي إما مجرد ثلاث سالم أو هو للقيد الأخير عادم واما ان يرى مزيدا سالما او الاخير ليس فيه فعلما ثم الرباعي كذاك ينقسم فتمت الاقسام والكل قسم الى صحيح ومثال اجوفي وناقص مهموز او مضاعف مع اللفيف وهو ينقسم الى قسمين مقرن ومفرق تلا أما الصحيح ما من الهمز سلم وحرف علة وتضعف علم ثم المثال ذا اعتلال الفائك كوعد الوفي بالوفاء وذا اعتلال العين سم أجوفا كقام زيد ثم باع الصحفا والناقص المعتل لا من كرم زيد ويغزو وهو يرجو الكرم ثم تمهموز وذاك ما أحد أصوله همز فهاك المعتمد اقسامه ثلاثه تمثل في ضمن بيتين فاما الأول نحو أخذت درهما كثيرا والثاني كسالا به خبيرا وثالث الأقسام إن رمت فقل قرأت في الصب العلوم يا رجل مضاعف الفعل الثلاث اتحد في الجنس عينه ولامه كمد وسم مقرون اللفيف ما اعل عينا ولا من كطوا كما نقل وذعتلال اللام والفاك وعى لفيف مفروق ففاز من وعى فصل في الادغام وان ترد معرفه الادغام فهو على ثلاثه اقسام فان اتى بكلمه حرفان مماثلان متحركان او سكن الاول دون الثاني فواجب عند اولي الاذهان مثاله كمد زيد مد وخالد يمد ما قد مد وإن يسكن ثاني الحرفين بوقف او جزم ففي الحالين يجوز الادغام وذاك مدا ولم يمد فحفظا محدا ويمتنع في ثالث الاقسام نحو مددت من ذوي الانعام هذا تمام نظمي المسمى نيل المنى لمن له قد اما أبياته تسعون بالحساب تاريخه شغلي بالارتياب أسأله سبحانه أن ينفع به كما بأصله قد نفع وأن يصونني عن الرياء قولا وفعلا وعن المراء فالحمد لله على التمام ثم صلاته مع السلام على النبي منبع العلوم وآله وصحبه النجوم ما كل قارئ تلى القرآن وكل نفس ذكر